tenen tenen tenen tenen tenen اتجي علي مثل صمو سلامتي انت النور انت انت انت انت انت عيش احساسي انت عيش احساسي ملك انت وين حني لك راسي شلون اوفل دقيين احسيان انت حسين ايش دون اوفل دقيين احسيان انت حسين واجب علي مثل صوم وصلاتي واجب علي مثل صوم وصلاتي عليي من في من في صلاتي. واجب علي من في اللي يحب يختار لاجمل حبيب يا شمس الابد ما لحظه تغيب اللي يحب يختار يا شمس ما لحظه تغيب وين مثلك اي جروح الطبيب وين مثلك القليل جروح الطبيب القا مثلك وين حسين انت حسين القمت لك وين حسين انت حسين واجب علي مثل صوم صلاتي واجب علي مثل صوم صلاتي والحبك انت لي كل شي بحياتي واجب علي مثل صوم صلاتي والحبك انت لي كل شي بحياتي بالله يم في الصوم وسلامش وين انا انت أجمل حلم وتهل من انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت دين نستنيحك الاتي انت صول الدين حسين انتحسين انت صول حسين أنت حسين واجب عليا مثل صوم وصلاتي واجب عليا مدين صوم وصلاتي كل حياتي واجب مثل صوم na naye من كثر الغرام اللي حيل يظهر لي الوال و عينا تذوب من كثر الغرام يا حبيب الروح افعد لك سلام يا حبيب الروح افعد لك سلام عاشق من سنين احس ين التحسين عاشق من سنين احس ين التحسين واجب علي مثل ص salati wajibu علي مثل somo salati hunhobbk mundni kulsh hayati wajibu aliyya msal للنشار الحسيني ابو زائد البهادي ادا الرادود الحسيني انور الدلفي الاخادج والهندسه الصوتيه احسان الزهيري التوزيع فهد الزيادي ماسترين مصطفى البيضاني المؤثرات الكوراليه عباس العبودي وعباس الراهاني وجب علي مثل صلاتي وجب علي مثل صلاتي